أيها الإخوة والأخوات مع ختمة الأجزاء نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم مع القارئ صلاح بوخاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم من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 ليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا يقولن الله. قل أفرائيتم تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، إن هلهن كشفات ضر؟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 إِنَّا زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ أَلَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لم تمت في منامها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 هم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط رزق يشاء ويقدر ان في ذلك لا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقو لا تقنقو من رحمة الله تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أي يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرته Száhri, vagy te mondod, hogy Allah haddanak, hogy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 الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ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 ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت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 يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء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 قوم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة اجر العاملين وترى الملائكة تحا بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصيد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغورك تقلبوهم في البلاد.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 كانت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أعف إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج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 يتذكر إلا من ينيب فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاقى. Yow my home bar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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلم ما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 وَقَالَ الذي amennyi araúmini, قَوْمِ araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, araúmini, يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يقلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعدي رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبْرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون يا آمان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَوۡمِي مَا لِي أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدۡعُونَنِي Tadehru nani ili akpura wa ushika vihimalahi sali vihiril, wa anna a derukum illahazizil of. Laďa románna ma tadehru nani ili hi lahi a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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل آت مغنون عنا نصيبا من النّار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 وَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُوا الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَجُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَا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 قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني اليبينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقطه ثم من علقة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 فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمام ثم في النار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 تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم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 جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باءسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين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 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون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 استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض اتيا طعن او كرها قالت اتينا طرائعا فقضاهن سبع سماوات في يومين KözöyjenNet-se-mánt-dünyébe m camiha vós hypó zta scrub de 0 A if Nachtó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 ونجَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَقِيَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيْنُ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم وَلَا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن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 وَعَمِلَ صَالِحَهُ وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةِ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا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 فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَن يَأْتِيهَا مِن أي يأتي الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ صلاح بخاطر.